بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عرف الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في مكاسبه البيع بأنه انشاء تمليك عين بمال وهذا الادعاء أن تعرف, البيع أن تعرف البيع هذا على ما يبدو من عبائره رغم الله تعالى عليه يدعمه بدليل أو يفهمه بدليل وكأنما الدليل عنده هذا يقول لا شك أن البيع كلمة البيع ليست له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعيه وإنما كلمة البيع مطروحه على العرف أو على اللغه وما نفهم من كلمة البيع في فهمنا العرفي مثلا هذا ان شاءوا تملك عين بمال فيشترط بناء على هذا التعريف يشترط ان يكون المبيع عينا ولا يمكن ان يكون غير عين ويشترط ايضا ان يكون العلاقه التي تنقل من البائع الى المشتري او من المشتري الى البائع العلاقه علاقه تمليك وليست كل علاقة يعني تطبيق دائره البائع بهذين الامرين وهو في نفس الوقت يطرح مفهوما أو معنا أخذه من اللغة وذكر النص كتاب المصباح المصباح المستنيج مع اللغة مما يكون ظاهره الأولي كأنما عدم اشتراح أن العينية أن يكون المبيع عينا، حيث ورد في المصباح المنير ويدع الشيخ أن هذا هو مفهوم من كتب اللغة مو فقط المصباح المنير أنه مبادله مال بمال، مبادله مال بمال، ما قال مبادلة عين بمال وهذا يعتبره الشيخ كمشكلتين كشبهتين وشنسل معها العبارة وكيف نحل هالعبارة ويدعم هذه المشكلة الشيخ الأنصاري رحمه الله بفروع فقهية أو قل بروايات فقهية يقول نحن نرى أنه في هذه الروايات اطلقت كلمة البيع على مبادلة غير العين يدعم هذه المشكلة اللغوية المشكلة الفقهية او قل بالمشكلة الروائية فماذا نفعل اجمالا اقول ثم نفصل نراجع رواياتنا ان شاء الله ونراجع اجمالا يقول هكذا اعتقاده هو رضوان الله تعالى عليه هذا ان هذه كلها مسامحة في التعبير في كتب اللغة ما اكثر المسامحات في التعارف اللغوية كثيرة جدا والروايات ايضا السما المجازي ما اكثرها في الروايات يرى أن هذه كلها مصامحة في التعبير سواء في كتب اللغة أو في الروايات والمعنى الحقيقي للبيع هو ذاك إن شاء تملك عين بمعلم هذه خلاصة ما يقوله الشيخ الانصاري رحمه الله عن المصباح المنير هذا نص كتاب المصباح المنير وهو يقول كما عن المصباح يعني كانما هذا ما مخصوص بالمصباح يعني هو فاهم الشكل كتب اللغة بشكل عام لم يخص المبيع بكونه عينا وخير عذر للشيخ هو عذره هو هذا يقول هذا هذه مو هي المفهومة عرفا من كلمة فتحمل على محمس خير أسلوب للاعتذار عن الشيخ لو أردنا أن نعتذر عن الشيخ ونبقى على كلام الشيخ رحمة الله عليه ونعتذر عنه خير أسلوب للاعتذار هو تعبير رأيته عن السيد الخوي رحمه الله في المحاضرات للسيد علي الشهروري رحمه الله عليه ابحث السيد الخوي كما تعلمون مقرره كاتب بنا موه كاتب السيد علي الشهروري كاتب وكذلك الشيخ الفياض حفظه الله حسب ما أظن كادر. تعبير السيد علي الشهرودي الضف وآدق أنا أخرته كتبت لكم اخذته من محاضرات السيد علي الشهرودي صفحة تسعى بحسب طبعة مطبعة الآداب النجف يقول تعارف لدى اللغويين التعاريف اللغويه في التعاريف اللغويه ان تكون تعاريف لفظيه شنو معنى في التعاريف اللغويه ان تكون تعاريف لفظيه كأ... يريد ان يقول ان التعاريف اللغويه على قسمين اسم منها او ايش التفسير اللغوي بس لا تقول اللغوي التفسير اللغوي على قسمين قدنا تفسير في اللغة مألوف وهو تفسير المرادف بالمرادف كلمتان تعطيان معنى واحد اطلع باللغة احد, احد الكلمتين يفسر بالكلمة الاخرى وذيك الكلمة الأخرى هم من يطلعها يفسرها بالكلمة الأولى هذا نوع شيء دارج في كتب اللغة ينفع من يفهم مطلع من هو مطلع على معنى إحدى الكلمتين وما مطلع على معنى الكلمة الأخرى يفضو مثلا أسد وأسامة لو كان على معنى واحد خبر أسد مفهوم عدنك أسد نطلع على الكتب اللغة يعني أسد هذا ما يسميه السيد الخوي رحمه الله بأنه تعريف لغوي هذا مو تعريف لغوي هذا تفسير المرادف بالمرادف كأنما هذا خارج عن بحثه. فان تفسير البيع بمبادلة مال بمال خموجي البيع في السبب مبادلة مال بمال هذا ليس تفسير مرادف بمرادف وإنما هذا تحليل لا يحلل كأنما دع يعرف نفس تعريف المألوف لدى الوغويين لدى المنطقيين كأنما يقولون الإنسان حيوان وناطق كأنما من ذات الشكل يقول البيع مبادلة مال بمال فهذا ليس تفسير بالمرادف. إذن هذا من القسم الثاني، وهذا القسم الثاني هو الذي سماه السير الخوي رحمه الله بالتعريف اللغوي أو بالتعريف اللغوية. يقول التعاريف اللغوية عادة لا هي جامعة ولا هي مانعة. يعني التعاريف اللغوية عادة اصلا ما مأخوذ بالدقل مألوف في في كتب المنطقيه حينما يعرفون الانسان بحيوان ناطق مو هالشكل وانما المسامحه به كثير و ياتي ببعض الشواهد يقول مثلا حينما ورد في كتب اللغه سعدان سودانه نبتون خب سعدان نبتون هذا ليس من من التعريف المرادف بالمرادف النبت مو مرادف للسودانه اذا هذا تعريف وكما ترون ان هذا تعريف غير ماخوذ للسودانه نبتون هو ما اكثر النبات موجود بالدنيا سودانه نبت اشياء اخرى موجودة موجوده نبت او مثلا حينما يقول باللغه العود خشبون خب هذا ليس تعريف المرادف بالمرادف خشب قوم ما مرادف للعود هذا تعريف إلا أنه تعريف مسامح المفروض أن يقول خشب ويجيب مثلا الفصول التي تحصر بالعود بينما ما جيب العود خشب إذن فلا ينبغي مثلا أن نعترض على الشيخ والله تعالى عليه انه امكن الذي اعترفت بانه في في كتب اللغه ما مذكور قيد العين انما قالوا معادله مال بمالن فكيف تدعي أن البائع تملك عين للمعلين هذا خير اعتذار مفهوم من كلام الشيخ لكنه الشخص ال الذي عبر عن هذا الواجه وعن هذا الاعتذار بتعبير لطيف هذا يعني أفضل تعبير ما رأيته في كتاب محاضرات سلع الشهر رحمه الله عليه خب نأتي إلى الروايات أو الفروع قل الفروع الفقهية أو, أو قل الروايات الفقهية هو الشيخ الانصاري ملتفت الى انه توجد عندنا روايات هم تمشي وفق التعبير اللغوي ان يكون البيع مبادله مال بمال وما تمشي وفق الذي هو يقوله وهو انه تملك عين بمال والروايات ما يلي انا اذا اقدر اليوم استقصي الروايات زين ولو استقصاء اجمالي حتى ان شاء الله غدا نكمل نكمل الحديث الروايات اللي هو يذكرها وانصافا هل نمت من الاستشهاد بالروايات من الابواب المختلفه يدل على تبحر الشيخ رحمه الله تعالى بكني لقيت الان وهو يكتب كتاب البيع وهو هو متبحر وحاضر الذهن للروايات الراجعه الى ابواب مختلفه يجمعها هذا يدل على تبحره رضي الله تعالى عليه اولا يقول الشيخ الخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر هذا أولا يعني ما العبد المدبر خطفون معناه شنو يعني العبد الذي علم المولى حريته إلى بعد وفاته فقال له أنت حر دبر وفاتي بس هذا كثير يمشي شرعا هل يجب أن يكون هذا جزء من ثلثه او بحث اخر ما او مطلقا يمشي حتى لو كان خارج عن ثلثه هذا بحث لانه الان من الان دبره ما يحتاج الى ان يدخل في الثلث هذا هذه ابحاث التدبير مو الاء نحن بصدده اجمالا العبد المدبر هنا وردت بعض الروايات في جواز بيع خدمتي أن هذا المدبر الأنخ ملكي وإنما دبر وفاتي رح يعتط فما إلي حق أن أبيع بيع كامل لأنه هذا خلاف التدبير لكن إلي حق أن أبيع منفعته حين حياتي بينما هذا ليس بيعا للعين منفعته أبيع منفعته في الحياة ليس بيعا للعين هذا هذا أعطيكم العنوان وأقرأ من كل فئة أقرأ بعض الروايات لكم راجعوا الوسائل مجلد 23 بحسب طبعة آل البيت طب تقولون تطبقوها مع على طبعة الرباني ما يصبح 23 يصبح مجلد آخر باب ثلاثة من التدبير صفحة مئة الى وعشرين وهي روايات متعددة انا هنا كاتب لكم روايتين انتوا راجعوا كل الباط، الروايتان اللي انا كاتبهما ما يلي مجلد الثلاثر عشرين هذه أنا منتخب روايتين منهما أظن أن نكته انتخاب لهما صحة سندهما أقراهما أنت لاحظوا باغر الروايات صحيحة أبي مريم محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن السعيد عن فضاله عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يعطق جوابيته عن دبر يعني يقول أنت حرة دبرها فات أليطأها إن شاء أو ينكحها أظن أن ليطأها وينكحها مقصود معنى واحد لأن مو ليس مقصود ينكحها أن يعدد عليها بأنها أمثق لا معنى أن يعدد عليها فلابد في معنى واحد أليطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع فقال أي ذلك شاء فعل يطاها ملك ينكحها ملك خب أو يبيع لا بد يبيع ميسر نفسره بمعنى يبيع الجارية يعني يخرجها بشكل كامل عن ملكه ميسر على خلاف التدبير لا بد المقصود مثلا بيع الخدمة يبيع خدمتها إذن هذا بيع عبرها عن بيع غير العين بكلمه البيت هذه روايه صحيحه ابي بصير يعني يزوجها من احد معك. معك. الرواية الثانية هذه رواية الرواية الثانية صحيحة أبي بصير سألت أبا عبد الله عن العبد والامه يعتقان عن دابر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء يقدر يكاتبه الآن يعني يقول أنت هيئ لي كلام مبلغ من المال المكاتبة المعروف كلام مبلغ من المال فإذا هيئت لي أنت حر فإذا هيئ المبلغ قبل وفاة مولاه فقد استعجل بالحرية هذا هي الممرض قبل وفاته وإن ظانياه يصبح خر قبل ما اموت يصبح بعد ما يبقى إلى دبر الوفاه لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه يبيع ما يصير يعني يبيع العين ما يصير لأنه هذا مدبر إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته هذا شنو معنى يبيع قدر حياته؟ بيع بيع مبعث زمني للعين خمعته؟ يعني انا ابيع بيتي لمقدار سنه شي خمعته؟ البيع ما مبعث زمنيا فما معنى او يبيعه قدر حياته؟ لابد معنى انه يبيع خدمته لابد معنى, معنى. وله أن ان ياخذ ماله ان كان له مال إذا عند مال المال يقدر يتملك لك المولى لان المولى لان مال العبد للمولى ام مو يقول انا بحسباري مدبر اذا هالمال يكون يبقى الى أن انا الى ان انت تموت و هذا انا اعتق هذا المال يسرقني له وله له ان ياخذ ماله ان كان له مال فالشاهد هنا الا ان يشاء العبد ان يبيعه قدر حياته هذا الأبو المقصود بيع خدمته وروايات أخرى موجودة في الباب اقروها باع مثلا إن أراد رواية الثالثة إن أراد بيعها باع خدمتها باع رسول الله خدمة المدبر ولم يبيع رقباته هذا أنا أظن أني اختياري لذيك الروايتين كان نتيجة صحتي سندهما. خب أيضا يقول الرواء الشيخ يقول رحمه الله الشيخ الشيخ الأنصاري الروايات التي يظهر منها نسبة البيع إلى غير البيع وبيع سكن الدار من جملة تلك الروايات رواية بيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها توجد دار بيدنا إجمالا سكناها لنا من آبائي الدار باقيه وقايلين لنا النا عن انصدق انه السكنه لكم هسه هل كان وقفا ذريان ما ندري هل كان حبسا قد يكون على كل حال اختيار السكنه بيدنا لكن اخبرنا اباءنا انه هذا البيت ترى عينها مو ملككم لا تستعملوها لا تتصرف بها تصرفا ناقلا للعين لأن العين ليست تكون فالرواية تقول أنه ما يخالف أن تبيع السكن على الروايه الرواية هذه المجلد السابع عشر بحسب طبعة آل البيت الباب الأول من عقد البيع وشروطه الحديث الخامس صفحة 235 و236 بإسناده عن حسن بن محمد بن السماعة عن علي بن رعاب عن الله بن الجبل عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال سألت عن رجل في يده دار ليس له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبل يعني كان يدرم أن حق السخنة له بطريقة من فرق أعلمه من مضى من آضائه أنها ليست لهم ولا يدون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها بجزل لا يبيع الدار ويأخذ ثمنها قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدرى لمن هي ولا أظنه يجيء لها رب أبدا قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكنها هذا الشاهد هنا. قلت فيبيع سكنها أو مكانها في يده. هالسلطة الموجودة عندي مكان مكانة هذا العين عندي هذا هو عن إلي أربي. هذا أبيع. فيقول أبيع كسكناي وتكون في يدك كما هي في يدي. قال نعم يبيعها على هذا. خبر يبيع سكن السكن خموم ليس أينه. واعبر عنه بالبيت بعد من جملة ما يذكر الشيخ يشير الشيخ رحمه الله الى اخبار بيع الارض الخراجية وشرائها احنا عندنا روايات عديدة تبيح بيع الارض الخراجية وشرائها بس على الاقل في فيما قبل ظهور الحجة عجل الله فرجه الحجة اذا ظهر هو يستولي على الارض الخراجية هو, هو يعرف تكليفهم مع الارض الخراجية لكن في زمن الأئمة الذين لم يكونوا مبسوطين اليد وكذلك في زمن الغيب ورد الجواز بيع الأرض الخراجية وشرائها بينما نحن نعلم أن الأرض الخراجية ذاتها متبع لا تملك ملكا شخصيا لكن مع ذلك قبر عن ذلك بالبيع وأجيز وسمح حتى أنه في بعضها سنرح نقرأ نموذج من بعضها أظن وردع عنوان من أخيها أرضان فهي المله هذه أرض انت تحيه تحييها ولك فتما المقصود يعني المنفعه إلك خمول عين إلك والبيع كيف يكون إلا أن يكون أباد للمنفعه هذه هذا العنوان هل مقدار وارد في مكاسب في مكاسب الشيخ هذه إشارة إلى أخبار الباب 21 من عقد البيع وشروطه من المسائل أيضا المجلد السابع عشر بحسب طبعة آية البيت أنها مهنان انتخبت حديث إسماعيل من فضل هاشمي بنكثة أنه تام السند صفحة 272 عنه عن غير واحد عنه يعني بإسناده عن الحسر بن محمد بن السماع عن غير واحد هذا باعتبار عديدون هم نحتمل أنه كلهم غير فقهات فيتوم عن أواني من العثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي الراوي المباشر إسماعيل بن الفضل الهاشمي أنا هنا كاتب في خاشية وسائل كاتب بشأن إسماعيل بن فضل هاشم كاتب الكشي رب الكشي عن العياش عن علي بن حسن من علي بن الفضل توفيقه توفيقه يعني توفيق, توفيق إسماعيل بن فضل هاشمي قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذنب من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها من السلطان السلطان يجي يبيع هذه الأرض لي، يجي لي أن أشتري لولا، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عن، لأن هذول أهل الذم القاعدين فيه ماذا يدفعون الخراج اللي على ذمتهما، ما يدفعون عجزين، لأجل لعجز أهلها عن أو غير عجز أو لهذول ظلم عليهم عدوانا عليهم، هم عم يدفعون الخراج السلطان ما يقبل. يبقى علي فقال اذا عجز اربابها عن او غير عزل اذا عجز اربابها عن فلك ان تأخذها, لك أن تأخذها. هو اخر والتعبير في السؤال قال عن وجود اشترى ارباب من اهل الذنب يعني سمى هذا بالبضع والشرب في حين أن العين خمتهم لك، فلك أن تأخذها، إلا أن يضار يقول سلام الله عليه أنه إذا هم يدفعون ما عليهم من من الجزية، لكن السلطان دا يضارهم يعني بعنوان أنه انتم عليكم شدية يأخذ منهم أكثر مما يعني يضرب عليهم خراج اكبر مما المفروض ان ينبوه اذا هيتشي له الا ان يضاره بعدين هم الامام يشرح له سد علاج لفرض المضار هذا السلطان ظلمه ذاك المسكين الذمي المسكين ذا يدفع الجزيره السلطان يريد منه اكثر مما عليه ويضاره يقول العلاجر يقول وأن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها أنت رضي ذاك بس السلطان يضار انت انضي رضي فد شيء انضي حتى تسخو النفس نفسه, نفسه ما يخالف أخذه هذه رواية انتخبتها أنا لصحة السنة الروايات هاي الروايات عشرة من القبض الروايات كثيرة هم موجودة لكن أنا كاتب هناك كأنه به بكار ابن أبي بكف وفاكر لا ليهل على وثاقته قال هم نفس تكمله في رواية العاشر اللي هي صحيحة تستند قال وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبنه غير أن أناسا من أهل الذمه نزلوها هناك ناس نميين نزلوا الأرض له أن يأخذ منهم أجرة البيوت خلق يقول أنا اشتريته فأنتو تنزلون بي انضوني أجرة البيوت يجيز لا إذا أدوا جزية رؤوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد فهو وحلط خل يتفقوا يوم خلق أنت اشتريت دولة. ما ألوم حق يشارك كذا مبلغ العنوان اجري من لوط اخر واحد ايضا هذا بعد ما ذكر الشيخ مستقلا أنا أقول أيضاً لأنه هذا من نفس ذيك الروايات بس جاي في مكان آخر. باب بذي باب المجلد الخامس عشر من جهاد العدو باب واحد وسبعين صفحات مية وخمسة وخمسين الى مية سبعة وخمسين هالروايات بعد ما كتب هنا انقل لكم بعضها من, من مثل الوسائل مثلا هذا محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفان بن يحيى إلى هناك أسناد صحيح عن أبي برد بن رجع هذا من عرفه لكن باعتبار أن الراوي عنه صفان بن يحيى الذي لا يرى ولا يرسل إلا عن ثقه خب مني على أنه خب هذا أبي برد بن رجع هنا صحيح مثلا قال قلت لأبي عبد الله كيف ترى في شرائع أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك في أرض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده هذا الذمي يلقاعد هناك يبيع قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشترى اش اش اش حقه منها ويحول حق المسلمين عليه انت المقدار منك حقك خراج الارض الثراجية خراجها للمسلمين انت مسلم والبقية اللي للاخرين انت ادفع انت مكان ذاك اقعد ادفع لي خراج اخر ولعله يكون اقوى عليها واملا بسراجهم من قد يكون ذاك الذمي ما يقدر يدفع كل ما عليه من خراج انت تقدر اخر. وروايات أخرى أقرأ, ما كنا أقرأ, اقرأ في نفس الباب مثلا الرواية الثالثة لا بأس بشراءها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها وأمثال ذلك فهذه هم روايات فالشيخ يصير هذه الروايات الشيخ يصر على أنه كل ذني مسامحة في التعبير وإنما البيع لا يكون إلا بشرائل إلا ببيع العين بينما هنا وفونا في الموارث لا يوجد بيع العين هذه مجموعة روات اللي استشهد بها الشيخ الأنصاري لصالح اللغة لصالح ما من اللغوي لكن كلها حملها رحمة الله عليه على المسارحة في التعبير طالعوا أكثر إن شاء الله غدا نكمل الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته